إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فخرج نبينا تكل شيء فخرجنا منه خضرا فخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعيات ومن النخل من طلعيات إنوار دانية وجنات وجن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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصقون بديع السماوات بديع السماوات والأرض, بديع السماوات والأرض أَنَّ لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي.